غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحنا ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن فعت الذكراء سيتذكر من يخشى ويتجنب الأشقاء الذي يصلي النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح ما تزكى.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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية أجوه يومئذ خاشعة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 لسعيها راضيا في جنة عاليا لا تسمع فيها لاغيا فيها عين جاريا فيها سرور مرفوعا وأكواب موضوعا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 مَا إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ